ربي آمنا واصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ امنا واصرف السوء والالف بيننا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 رب يا رحمن يا رب العباد سلم اللهم أركان البلاد واكفنا يا رب كيد الكائدين رب لا تشمت بنا عدانا <تصفيق> رب يا قيوم يا رب السماء أدي من نعما علينا والرخاء وأعنا يا إله في هداك وعلينا لا تعن يا ربنا ربنا يا ذا العلا حسنا إلينا ربنا انصرنا ولا تنصر علينا أنت مولانا فرحماك بنا يا عظيم الشان